Akka tuin kenya muraatanngu tänne Molaiakka jarinnis aranggalvannee. Jo fi kenyalle gallma gaan kannne. Kanarrratti hilmaan kenya kuddivannee. Jarpakkagahajoni tijalkanne uutukotienni formaatanarkannee lännesskutapädaoon chipivneet tumarrrani. Jokaaliähinne joka allanas riiteeni bivatuliribki kaa ja. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد آيا نتي أر أبر النون آية وإذ استثقى درسي كرنفات سورة بكراء الره رب كنا نعمة قرقدة بني إسرائيل الرتي همتات ننجرة آيات نرّا وانت ربّ اتهمتو أمّة دمئة دكّيكي ستّبدي ديبو تي أكّمالي ديبو نسان حلاقو نبي الله موسى حركو الفودي ربّن نساني قلتي ربّن الآن أولمان لغّا له يجديني أولين يروا إني لغّا لهين لغّاساً بشان نساني بركي غوثاً قد ألماتي فوق لغا قد ألماتي برك كيف شوفت نماثو جثي أدى أدى بشوان رويتوا أرجعته رماثي رو ليه بنسلا رمت سنجلا بعده كن معجزة جدا كربين الآني نبي الله موسى راف كنه كان موجين جرتني مروني ات كفرني ات آمنور دن نعمة ها جناجت فربين كينا مال نجرا Weiðis tascá Musa liquomhi dubbruja nabi Muhammad yadachis bani Israïl kana, wei t nabijalla himusan rabbu oba barbađe yeroisan debutani akkamale halakamukaan dachis urisena keisatti jokan dachis siena keisatti, fakulna نجد نجد ربي نبي الله موسى دعن يرو انسان وبائر بربادن رب اضرب يا موسى ركتي بعصاك اوليتين الحجره دغاتن ركتي جدان دغان سنتمي يوجدامي قرين علماء دغات قائس كيفه طبته ديماني تغاف بودر عفته يصافوته جلافيدن سنجرني جاروا على كل حال كمي دغارب بنونهم ني دغمت هيتهو دغمو هيرو كتجوني تيو غاري دمالي جنان معجزه في ليسن تو يردان عينا لين قل أني لما أجر ربك فانفجرته في فانبجسته معنى إساني تقوم هم كيسا أتالجتش بيشان همنا بشان تجاك أتالجتش بيشان إرقى ربنا الآن بشان إساني باسي بك قل ألمت أكا قسات بشان إساني بهي قد علم كل أناس مشربهم شفت قساته جوث بني إسرائيل الراء بيكجرة مشربهم أي موضوع شربهم بوتا الراء لجن أكوله الليل نمو جوسوسان لج الراء لج ربين إسحاق سيصير بيم بعكفه دع خن الراء جوسوسان نمو بكته سلا الراء لج بيك حيوان أه... وفيه كهوري وفيه اللء أبا واشربوا لغاء من رزق الله رزقي ربي إرّا لغاء مني في سلوي إساء نرّتك ديروبة ربين كينا ناتّا تي لغاء جدان بشان قنار رغاء ناتا كان نرّا لغاء بشان حفور الإساء اللويني ناتا قوروا إساء تفتعبئتهم تاني ناتا لغاء رزقي ربي حالتي ربي تسيني رزك تعب تقوى دويسين تهين نطلع رجاجل عن ولا في الأرض مفسدين ياجرنا بدين دلجنا دتشي كيستي دتشي كيستي بغي دتشيم نبي الله موسى مرموران يروكان أوليان وقولي جدكuran يروكان ربي يروكان بادي أداده الجشتوان مربوفا قبروا لان بادي اندلقنا جلال ربنا سبحانه وتحاله وإذ قلتم أما سيادت لا يا بني إسرائيل إذ قلتم ويت جت النبي كي سم موسى لان يا موسى ويت يا موسى جتنين صحراء قل مني في سلوي يوقاني نعت دائماتي في نعت فوني إذن كنين نعتنسا لن نصبرة أبسون دن دن يا موسى على طعام واحد لأنني بفتكة الرجل أبسون دن دن من في سلوى سندل نبرا فوني في دائم نعت شودت دبن أكد من ماهوني أبسون دن دين دن يا موسى نتكنا الرجل أبسون دن دن دن وإجتمرك لأنني أتوقو فادع لنا ربك ربك نوكرد دو اكن رزقو رزقي برا سما ان يخرج لنا مِمَّا مما الْأَرْضُ الارض وان دتشي مغرسيتو هانوباثو نيا تسمي بو ددمني نيا ت ميداني قد تشيبو فأكا <تصفيق> كراثة كراثة جتش أكا على أنقليفة وقثائها أكا باقلافة وفومها أكا شنكرتي فا وعدسها أكا شمبرافة وبصلها بصل معروفة بصل فجلم شنكرتي ديمة كاننها نوباس ربين كاننو قالت لجلنين جتش قال نبي الله موسى النجدي أتستبدلونا يا جرنا نججيرة تني الذي هو أدنى بالذي هو خير إسحاق يراخنا جب ربي ثني قريثني نججيرة جي تني نبي الله موسى توي إسحاق نرد إنكاره إسحاق نجده مال يا جرنا بدني إسحاق يراخنا برب بدني جبهة يفتني كربين الآن إثني قري كا فوني كا دائما كنا ليفتنيتين ولا فا كنا نجبر بعضنا كنا ججيرة نجبر بعضنا جدآن إني أكسي جنانين إيه إسا فربانا إسا ملأ ننتahu جداني ديدان إسا دينانين ربنا الله نما ديما دودا مصر مغالا أكنادك مغالا واهيت يو كان مصر مصر مدكي ما مصراتي يو كان بيا اسن درجل تتمغالاتنا ديما سينا فإن لكم ما سألتم اسن وان أما نغافت تنكنا اتشي أرغتني وان قلتنت اسنه في جرا ديما تي ديما دودا قاكا على نغلة قاكا قلبي قاكا شنكورتا كاكا شمبرا، يوكا مصرا، كاكا باقلا، يوكا نمبر بادن ادخلوا مصرا، عندما دوداتي أجتيساني أرغتني جلان ارغتنا ربنا كأننا جللنا إسان جلتاً كنا انتباه يوكا إسان دميسو الاب دانقا دبر إسان نعم رب رتي دانقا دبرن كنا كاوفواللالان كنا دميسو مال جلان وضربت عليهم الذلة والمسكنة جركنا الركاه يمت، أذلته تكنا في والمس هي يمة إثنى الركاه يمجر، تكأجون هيومجون، كهذا الدنيا رجلا أدنى إثنين هم بانه رب إثنى الركاه، وباءوا بغضب من الله دبلتان جلنا رب الرات دلنا ثور سورة نيتنين دي بأني جر وباع بغضب دلنسو من الله رب الراتات دي بأن جركني ربي جللن جبا إسان الراتي دلن ججل ربي ممكن دلنسو جبا إسان الراتي دلني ما في جنان نعم ربي جدني ويأيرتو غافة ججل كناب أنبيوت ربي أذاقو لني مر منذر العبتني ربنا لا نذل النسوج اما اسان رت دلني هي في طقين اسان ركا حج جورا علماء قيامات يرو خلني فلسطين تين ودو دولة الدنيا كي ستي وان سلا دوولان قبد هند قباچ وجي مسارا وكان ميش عددا يجول لمن اغادان اسان اكغوداجرتو نمني هند نوني ارغا امس هي دنيا غبارت نمني يوقان ظاهر ما كان هي جماعة الرجلا كم الجنة ما يهودات لا لا فم ليسان مال في الجنة ربي توجيه جماعة الركاه الرأبي زيد وفتح جارين فتوهودان صورة جارين كبوهودان مرة ربي توجيه جماعة إثركاه حج الدنيا تناجرو ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وأنت ربي, ربي دلني ربنا الآن مسكين إسحان جلاب يوقه يس إسحان جلاب ما لي بأنهم كانوا يفرون بآيات الله سبب إسحان آية ربي اتكفرني في آية ربي مروني الرابونني في ويقتلون النبيين بغير الحق وأنسان نبي ربي أجلسني في ظلمي الأب وأثناء بهراب نبي ربي اجيس نبي ربي اين اجيس يوجر امي نبي الله زكريا في يحيى فا ني نبي الله عيسى له اجيسوا دفيالن ربي توي جلابا في ملي امبيو تربي اجيسون عادا يهودات تجتو نما صالح اجيسون عادا يهودات نما غاري دتي كيستي غاري حجته اجيسون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سببني كوني سبب, نكوني سبب إسان أجر ربي ددني وكانوا يعتدون أما سأن بيوت ربي إرتى وسنة بياني في أحكام ربي إرتى وسنة بياني في كناف فربنا الآن أكذ إسحان قريش رجت جورق دوبا ربنا إرجع يهودا سبب إسحان دليل على سبب سب إسحان أبويات ربي أجر كنيب تكن إسحان الركاهو نودبت يبودا ورث لا ملا قمنا يوكاني أمنتي قمنا جلو أمنتي كم تيعتاهو يهوداته هنا نصاراته هنا سابقته يوكاني كم بلاته هنا إيمانه صادق إيمان رجا آمنا دلجة غاري دلجة جت شو تيامات ننجرا ما ننجرا إن الذين آمنوا وري آمانا نبي محمدهن هردو والذين هادوا واليهودات ين كان نبي موسى جل ديما والنساره ور نبي الله عيسى جل ديما جدنيتن دوبت ور كريستانا تي في والصابئين ور امنتكم من كيسايوبين صابئ اجتون نما امنتك حسابكم قبل واقفات الله تهون مالا يوكاني صابئ اجتون كني مت جري إن الذين آمنوا والذين هادوا والناسرى والصابين من آمنا بالله واليوم الآخر جرك النيرة نمني أمني ربي أمنيتني رجاء إخلاصا أمني وعمل صلهم جاردة لقتطاع ربي جرودي أجب برتى فلهم أجرهم عند ربهم إسانيف من دعت جرا كإسانيف كلام بني حكم إكالذ الر ليو تاتي كربن الإسانيف كاهي ولا خوف عليهم هنسداتا وان دنيا رت إسان حفي في فيله هنحني جدارب خوفي في حزني فرق خوف وان فولدره نماجر وكا نقبج دنيتني وكان دقبج دنني ساداته يتهو حزنين امو وان مدوبت هفيف يا دهره جرك وان, وان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سألناك لا فوز في الدارين بفضل ربكك يا كاهر القوني ربي سألناك لا فوز في الدارين بفضل ربكك يا كاهر القوني وفي جمع تتبلي ونقيا بك سبسكرايب في في وطا سقالي دوانا ركوته لان نتي مكاما لايكي بولو